أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟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 117. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 118. أم يريدون كيدا 119. فالذين كفروا هم المكيدون 110. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 112. 117. يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 118. فذوهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 119. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا 119. ولا هم ينصرون 110. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 111. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا